بل هو الحق من ربك لتنزر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهسدون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 أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سور نَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ لَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُم بِالْطَّائِرَةِ ربهم كافرون قل يتوسفكم ملك الموت الذي وَكِلَ بِكُمْ تُمْمَ إلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ